بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ض ح ى والليل إ ذ ا س ج ى ما ودعك ربك وما قلت We are here today. و َ أ َ م َ ا ب ن ع م ِ ربك ََِّ فنعم َ الدين وختام ان لا يفوتني ان اشكر إ خ و ا ن ي القائمين على هذه الدوره وفقهم الله وجزاهم ض الله خيرا بحمد الله رب ا ل ع ا ل م ي